شبكة ومنتديات الشيخ سعود شريق تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استوى صلاة الاستسقاء ثابكم الله استو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 ضالين آمين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المضعى فاجعله أثاء أحوا سنطرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك فذكر إن 119. ويجب أن يتفعوا الذكرى 110. من ويتجنبها <تصفيق> الذي يصل النار <تصفيق> ثم لا يموت فيها ولا يحيا <تصفيق> قد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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى ناعا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسلم ولا يغني أسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارق مصطوفة وزرابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى العبر كيف قلقت؟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 فيعذبهم اللَّهُ العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حشابهم الله